يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا إذا استغفر العبد ربه طلبا للرزق الحلال عملا بقوله عز وجل وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا الآيات مع إرادته للثواب الأخروي فأل هذا من ابتغاء العمل الأخروي بأجر الدنيا إذا كان استغفاره لا يريد به إلا شيئا في الدنيا من رزق أو ولد أو نحو ذلك ولا يريد به شيئا في الآخرة لا ينال عليه شيئا في الآخرة أو ثوابا في الآخرة لأنه لم يريد به الآخرة لكن من استغفر استغفر الله سبحانه وتعالى وهو يرجو من الله خير الدنيا والآخرة فلا حرج ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نعم يقول بارك الله فيكم أيهما أخطر على العبد الرياء أو إرادة بعمله الدنيا كل منهما خطير لكن العلماء قالوا إن من أراد بعمله الدنيا أعقل ممن أراد به الرياء لأنه يحصل شيئا محسوسا دراهم ودنانير وأشياء أما المرائي لا يحصل إلا كلاما يقوله الناس ويطير به الهواء فقالوا أعقل ال ال ال ال الذي يريد بها بعملها الدنيا أعقل منه وإن كان كل منهما خاسر المرائي خاسر ومن يريد بعمله الدنيا أيضا خاسر نعم يقول إذا هل إذا أسلم الكافر وكانت له أعمال طيبة أثناء كفره سابقة فهل يكتب له أجرها بعد إسلامه نعم أسلم تعلم أسلفت من خير إذا أسلم ودخل في, في هذا الدين تكتب له يكتب له أجر أعمال الصالح تكملة لسؤاله إذا أسلم الكافر وكانت له أعمال طيبة أثناء كفره هل يكتب له أجرها بعد إسلامه قلتم يكتب الحديث قال وكذلك المسلم إذا عمل عملا لغير الله ثم تاب وأناب لله هل يحسب له أجر تلك الأعمال التي كانت لغير الله ولكن بعد التوبة إن كان الفقرة الثانية مبنية على الأولى فهذا فيها يعني عدم فهم لأن المراد بأعمال الكافر ليس الأعمال التي تقرب بها إلى صنم أو إلى قصد بها غير الله تبارك وتعالى هذه باطلة ولا تدخل في عملها الصالح وإن أسلم لكن المراد بذلك الأعمال الصالحة التي قام بها في حياة الدنيا ولكن لم يكن متقربا بها لغير الله تبارك وتعالى من المعبودات التي كان يعبدها في الجاهلية ومر معنا أن من الكفار من يقوم بأعمال مثل ما مر معنا في كلام الشيخ مثل بعض اليهود والنصارى قد يقوم بأعمال يقصد بها وجه الله قد يقوم بأعمال يقصد بها وجه الله لكن فيه كفر مبطل لأعماله كلها ولهذا نظر له نظر لهم ب... الذي يأتي بأعمال صالحة وفيه شرك أكبر ناقل من ملة الإسلام فهذا مبطل لعمله كله فالشاهد أن من كان على مثلا على شرك أكبر وتاب منه إن كانت له أعمال صالحة ولم تكن تلك الأعمال الصالحة قدمها قربة لغير الله تبارك وتعالى فإنه إن تاب فإن الإسلام يجب ما قبله ويكون على ما أسلف من الخير يكون أسلم على ما أسلف من الخير نعم ما حكم الأراد بعمله شيئا من أمور الدنيا مما ذكر في بعض الأحاديث في قوله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبسط له في, رزق في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه إن كان لا يريد إلا الدنيا ولم يقم في قلبه إرادة الآخرة ومر معنا في كلام بن سعدي رحمه الله تعالى الجميل أن مثل هذا لا يحصل من المسلم مثل هذا لا يحصل المسلم له هم في الآخرة وله إرادة ب عمله الاخره لكنه ايضا يريد مثلا سعه في الرزق وطول في العمر على طاعه الله وحفظ للصحة وصلاح في الذريه فمثل هذا لا حرج فيه هذا يقول من حافظ على الاذكار يريد من الله الحفظ في الدنيا وكذلك يريد الاخره الاذكار الشرعية جاء مبينا ثوابها في الأحاديث ومن ثوابها الحفظ في الدنيا وذكر هذا الحفظ في الدنيا ترغيبا في الإنسان على العناية بها والمعافظة عليها كأنه قيل له حافظ عليها لتحفظ في الدنيا وحافظ عليها لتنال ثواب الآخرة فلتيان بها لمثل هذه الأمور التي ذكرت في الحديث حتى يحفظ في الدنيا يسلم من شر الشيطان ويسلم من شر كل دابة ويسلم من شرور الجن والإنس أن, أن يحفظ في, في, في نفسه وأهله وولده وغير ذلك هذا كله أمور جاءت السنة مرغبة في هذه الأذكار وحاثه عليها ليكون من جملة ما يناله هذا الخير المعجل في الحياة الدنيا إذا قلت لشخص إني أثق فيك أو في فلان مثل هل هذا يعتار من الشرك؟ الثقة, الثقة كما ذكر العلماء خلاصة التوكل الثقة خلاصة التوكل وصفه وأشار إلى هذا المعنى ابن القيم رحمه الله تعالى عند كلامه على منزلة الثقة في مدارج السالكين والثقة توكل والتوكل لا يكون إلا على الله والثقة لا تكون إلا بالله وكيف يكون من الإنسان ثقة بنفسه أو بغيره وهو يقول في الدعاء الماثور ولا تكن إلى نفسي طرفة عين ولا تكني إلى نفسي طرفه عين ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا اجمعين لكل خير هاته يا شهد الرحمن يقول أحسن الله إليك كيف نخلص في طلب العلم خاصة في وقت الاختبارات إذ نشعر بأن مذاكرتنا وقراءتنا لا تكون إلا من أجل النجاح في الاختبارات ونيل الدرجات العالية في الدنيا مشايخنا رحمهم الله ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين ويحثون على العنايه بهذه الدراسه النظاميه والعنايه بالتفوق فيها وان يكون مقصد بهذه الدرجات وهذا التفوق نفع نفسه ونفع دينه ويكون بذلك مبتغيا به وجه الله فحرصه على ذلك هو جزء من حرصه على نفع هذا الدين خاصة في مثل هذا الزمان الذي أصبحت الشهادات لها وقعها عند الناس ومكانتها فأهل العلم يحثون على العنايه بها وعلى التفوق وعلى قوة التحصيل وعلى نيل الدرجات العالية ويكون مراده بهذا التفوق وهذا التحصيل والنيل لهذه الدرجات والشهادات العالية نفع دينه ونفع أمة الإسلام فبهذه النية الصالحة هي يدخل ذلك في جملة القربات وقد نقلت نقلا ثمينا وجميلا في هذا الباب عن الإمام بن باز رحمه الله تعالى في شرح لمنظومة الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في الآداء فليطالع هناك والله تعالى أعلم ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا اجمعين للعلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا الإخلاص وأن يعيدنا من الشرك وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكيلنا إلى أنفسنا طربة عين اللهم اغفل لنا ولوالدينا ولمشايقنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معازيك